سيدة تقول أنا أحاول أن أكون في نظر زوجي جميلة حتى أجذب قلبه وأسعد حياته لكنه على النقيض مني لا يعنى في نفسه بالنظافة ولا يعير اهتماما لنظام ملابسه وكم نبهته لذلك فيقول ما دمنا قد تزوجنا فلا داعي لما تطلبين فهل هذا من الدين؟ إن الإسلام يدعو إلى الجمال فالله جميل يحب الجمال وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن من كان له شعر فليكرمه وهو صلى الله عليه وسلم كان مثالا في النظافة على رقة حاله يخلع قميصه إذا شم منه رائحة العرق وكان يحب الطيب وحسن الهندام إن عدم تجمل الزوج يصرف قلبها عنه وقد تكره إعطاءه حقه مؤثرة فوات متعتها هي التي لا تتم إلا في جو من الصفاء لا تلبده غيوم لشمئزاز وروى ابن عساكر حديثا وإن كان فيه ضعف يقول اغسلوا ثيابكم وخذوا من شعوركم واستاكوا وتزينوا وتنظفوا فإن بني إسرائيل لم يكونوا يفعلون ذلك فزنت نسائهم لعل هذه الآثار وامثالها تحمل الأزواج على أن يتجملوا لزوجاتهم كما يحبون من زوجاتهم أن يتجملن لهم هذا وأوصي الزوجة ايضا بأن لا تسرف في زينتها وأن تكون خاصة لزوجها وأن لا تتشبه فيها بالرجال كالبنطلون الذي يبرز مفاتنها إذا خرجت من بيتها وأن لا تكون كما جاء في الحديث من الكاسيات العاريات فالجنة حرام عليهم وألا تلهيها زينتها عن واجباتها كتطويل أظفارها وتلوينها وألا تفتن بالنماذج الجديدة وما يتناسب منها مع الأوقات والمناسبات التي أثرت كثيرا على ميزانية الأسرة وكثر من أجلها القيل والقال وأعتقد أن كثيرات يعرفنا حدود الشرع في ذلك لكن عوامل الفتنة غلبت المعقول والمشروع هدان الله جميعا سواء السبيل والله أعلم